اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا أيها النبي اتق الله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 وما جعل أسوادكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسق عنهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وَلَيْسَ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأسوالهم وَقُلُونُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا مُّبِينًا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ مَسْكَنُرَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْهُمْ فَمَن طَغَىٰ وَاسْتَحَبَّ الْغِيَاه وَنَحْشُرُهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وليبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدى للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءوا وقلتنا عليهم ريحا وجودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتغن شديداً وإذ يقوم المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يزدب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقبارها ثم سئل فتنة لآتمها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد قالوا عاهد الله من قبل لا يملون الأدباء إلا قلينا قل ماذا الذي يعصيكم من الله إن أراد بكم سوء أن أراد بكم رحمة ولا يرد أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعلمهم كالذي يرشى من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بألسنة هدال أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأذبق الله أعمالهم وكافرون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 Um